روفس بن احمد السلام, السلام. Jill. <تصفيق> من جاء بي خسنك فلو <تصفيق> ومن جاء ذو السيئة <تصفيق> تلك الدار الأخوة نجعلها <تصفيق> تلك <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <العكبة> رسول <المنتكي> I ओम् Yeah. yeah. ت الذي Amen. وما كنت ترجو أن يرطي إليك الكتاب